يا ايها الذين امنوا ما لكم ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذ ثقلتم الى الارض أرضيتم بالحياه الدنيا أرضيتم فما متاع, في إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تفروا يعذبكم عذاباً لا تذابن أليما ويستبدل ويستبدل القوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء إِلَّا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني ثنين إذ, الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله مانا إذ يقول لصاحبه لا تحزن فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كبروا السفلا وكلمة الله Thank